بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أم الله فلا تستعزلوه أتى سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء عباده ينزل بلا إجابة روح من أرضي على من يشاء ومن عباده على من يشاء من عباده أن أَنْ يقول على من يشاء في نبأي أن أنظر أن لا إله إلا أنا بسمو. قال قسمت والارض قال قسمات والأرض بالحق كأنهم ما يشريكون ساء الله يشريكون قل قل إنسان من نطفة فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُوْفَادٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٍ وَالآنَ عَمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا بِفُوْم ومنافع ومنها تأكلون والألعاب خلقها لكم فيها دب و منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفضل لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن <تصفيق> لا رؤوف وحيد إلا ربك لا رؤوف والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها زائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل ينبت لكم به الزرع والزيتون والنقيل والأعمال ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفت إن في ذلك آية لقوم يتبكرون وتخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وتخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون In a Vida وألقى في الأرض روادي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وأنهارا وسبلاً لعلكم تهتدون وَأَنْهَارًا وسبلاً لعلكم تهتدون وعلى مات وعلى مات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم, هم يهتدون أفمن يخلقك من لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها وإن تعدوا نعمة الله لا رها إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم والله يعلم ما تسرنا وما تلين وما تكرون وما تكرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستشبرون وهم لا يستكبرون يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم لله لا تنسخوا الى الهين اثنين وقالوا لا تنسخوا الى الهين اثنين داؤنَ هُدٌ فإِنْ يَا يَصُوهُ هُدٌ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فَغَيْرَ اللَّهِ تَكُونُ أَبَغَيْرَ اللَّهِ تَكُونُ وَلَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاءُونَ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجاؤون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون <تصفيق> ثم إلى كشف الضر عنكم. يدسه فِي التراب أن يمتقوا أَمْ إن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 وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ما ترك عليها ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ثَنَّ قَوْمِي يُنْذِرُون وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَاللَّهُ أَنزَلَ من جاءت ايات لقوم يسمعون ومن في ذلك لايات لقوم يسمعون وان ما لكم في الانعام لعبرا وان ما لكم في نعاملا عبرة نستيقم مما في بطونهم من بين فرس ودم اللبن خالصا سائضا للشالبين نستيق. تتخذون منه ثكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ثكرا ورزقا حسنا إن وفي ذلك لآية لقوم يعقلون إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن ابت تأخذ من الجبال بلوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون، وأوحى ربك إلى النحل أن تأتي من الجبال بلوتا ومن الشجر ومن فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مخفر ألوانه فيه شفاء للناس يخرج <تصفيق> من فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَالَّذِينَ خَلَقُوا أَنفُسَهُمْ وَاتَّقَوْا بَأْسَهُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَمِنْ من شئاء إن الله عليم قدير إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في والله فضل بعثكم على بعض من رزق فما الذين فضلوا بغاز رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في ثواء أفبنعمة الله يجحدون أباب نعمتي يا لي الحدود والله جعل لكم من أفزكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد والله ج كُن بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقْتُكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يتفعون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يتفعون هم رزق من السماوات والأرض شيئاً ولا يستطيعون ويعبدون. تضربون الله الأمثال ولا تضربون الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على وَمَرَّ زَقْنَاهُ مِنَ النَّارِ زْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرَّ وَجَهْرًا وَمَرَّ زَقْنَاهُ مِنَ النَّارِ زْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرَّ هل يستهون الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون, أكثرهم لا يعلمون وضرب الله فَلَرجلين فل احدهما ابكم لا يقدر على شيء وضع الله ما سهله له اجل اي من احدهما ابكم لا يقدر على شيء احدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير أحد لا لا يقدر على شيء وهو كل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وما أمر سمح البطر أورو أقرب إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما تعلمون شيئا وجعلتكم تسمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُتَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُتَخَّرَاتٍ قُمْتَ كَنَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ زُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَاللَّهُ جَارَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَكَذَّبُوا واجعل لكم من ذنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم واجعل لكم من ذنود الأنعام بيوتا خفو ما يوم وعندكم و يوم إقامتكم و يوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأسعارها ثاثون ومساع إلى حيد و قامتكم ومن أضوا فيها وأوبارها وأشعال أتتهم وتعال إلى عين. والله جعل لكم مما خلق ظلاله. نَنفُم مِنَ الذِّبَالِ أَكْنَامَا وَلَّى وَجْهُهُ عَنْكُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ نَحْوَ الْغَرْبِ فَأَضَلَّكُمْ عَنْ تِلْكَ الدَّارِ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ نَن وَجَعَلَنكُم تَراديله تقيفون الحظ وَجَعَلَ رَبُّ مِنَ الليلِ ظليلاً أَسْمَاهُ فَجَعَلَ لَكُمُ النَّهارَ مُتَرادِياً لكم وجعل لكم الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ تقيكم وَمَا لَكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصَّلَاةَ كذلك يسلم يعمته عليكم لا أنكم تسلمون كبارك يسلم يعمته عليكم لا أنكم تسلمون فإن بَئِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ بَغَوِلُوا الْمُرْتَدِّينَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَالْأَثَامُ لَهُ بِئَارِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فَمَا يَنكُرُونَ أكثرهم الكافرون يحركون لحلة الله زر ويحركونها أكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يُسْتَعَدُّونَ وَلَا هُمْ يَعْقِلُونَ كَمْ مِنْ قَوْلُهُ لَهُمْ سَتُعَذَّبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَن يُخَفَّ فَانْهَمَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَّا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَقٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَقٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ سِدْيَانًا كل شيء وَلَدَهُ عليك كِتَابَتَهُ لَا يُكْرِهُ شيء عَلَى لكل شيء قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ شَرٌّ والمنكر وَالْبَغْيِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ يعبكم لعلكم تذكرون يعبكم لعلكم تذكرون وأوفوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَعْمَلُوا مَعَهُمْ سُوءًا عهد الله إذا عاهدتم ولا تنقب الأيمان بعد توفيدها ولا تنقب وَقَدْ بعد توفيدها وقد جعلتم الله وَلَا تَنْقُبُوا الْأَيْبَالَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ زَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَسْعَلُونَ ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوتم أن كافت تخفون إيمانكم بخل ولا تكونوا كالذين نقضوا العهود بعد بعدقوم وثم كذبوا تتفقرون على الانهاتكم بينكم فاتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أعدى من أمة فاتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أم كن غير أولى منهم إنما يبلغون وراءه إنما يبلغون وراءه ولن يبينن لكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تخطؤون. النفود ولا غير منا لا تؤمنون باليات إلا كنتم تنصرون في التنفود. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء لا تسألون عن ما كنتم تعلمون ولا تسألون عن ما كنتم تعلمون ولا تس تخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدما بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله فتزل قدم بعد ثبوتها بما أتبت ثم تدين الله، ولن كن ماذاب عظيم، ولا كن ماذاب عظيم، ولا تشتري بعهد الله ثمن قليل، ولا وتج ترون بعهد الله تمنعهم عيلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون إنما عند الله هو خير ما عندكم يا ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند ولا نذير من الذين صرَّوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا نذير من الذين صرَّوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن ولا نحييا لهم حياة طيبة، ولا نجدياً لهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولا نجدياً لهم أجراهم بأحسن ما كانوا. أَمْلُو فَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون كَانُوا عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ إِنَّمَا تَعْصِمُكَ اللَّهُ مِمَّا إذا بدلنا آية كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وإذا بدلنا بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من رب بِكَ بِالْحَقِّ لِيُثْبِتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ رَحُوا قُدْتِ يَرَوْا بِكَ بِالْحَقِّ لِيُثْبِتَ الَّذِينَ آمَنُوا يُرْسَلُ لِيُجْبَبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ لِيُجْبَبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى للمسلمين. وقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم بشور، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم بشور. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان الذي يلحدون إليه أعجمي الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون لا إكفروا به من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أشركها وقلبه مطمئن بالإيمان about him. قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وقلبه مطمئن صدعا فعليهم غضب من الله ولكن من شرق بالكفر صدعا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولكن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 يوم القبر أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوب أَمَّنْ عِمْ وَأَبْرَطَلِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَأُولَائِكَ هم, هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِينُ لا جا أن لهم في الآية ربك خاطر ثم إن ذك الذين هاجو من بعد ما فتنو ثم جاهدو وصبو ثم إن ربك للذين هادوا من بعد ما كتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد هَلْ غَفَرَ الظَّالِمُونَ وَحِيدٌ ثُمَّ مَاذَا هُوَ قَدَرُ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَوَفِيٌّ رَحِيمٌ يَوْمَتِهِ كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم تأفي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى فَأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ وَجَرَدْنَا هَذَا مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا وَبَرَزَ اللَّهُ مَثَلًا قَوْتَيْنِ بَانَتْ أَمِنَةً مَطْمَئِنَّةً مَثَلَ يأْتِيهَا الذِّكْرُ مِنْ إِهَارِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوْحُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ كَذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُ بِآذَا قَهَرَهُ اللهُ لِبَأْسِ الجُوعِ فَأَذَاقَهُمُ اللهُ لِبَأْسِ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فأذاقها الله إبات الجرع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 واشكروا نعمة الله فكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم ياه تعبدون واسكن رحمت الله إِنْ كُنْتُمْ جِنًا يَهْتَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ لَكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْحَيَىَ ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إنما حرم عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فَمَنِ الظُّرْعِ غير بَالٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ الظُّرْعِ غير بَالٍ تقول لما تصف السناتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتوا عن الله الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتو على الله الكذب إن الذين يفتو يَتَوَانَ عَلَى اللَّهِ الكذبَ لا يُفْلِحُ مِن الَّذِينَ يَتَوَانَ عَلَى اللَّهِ الكذبَ لا يُفْلِحُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ متاع قليل ولهم عذاب أليل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وَللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا فَصَلْنَا عَلَيْكَ مِنْهُ حَرَمًا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا غَافِلِينَ هُمْ يَغْرِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِذَهَالٍ ثُمَّ ثَابُوا مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ورب اجاله من بعد ذلك واصلحه ثم تابوا من بعد ذلك واصلحه إن نرى ربك من بعدها لغفور رحيم هم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم مَا كَانَ أُمَّتُهُ قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّكَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْمَنَّانُ لِلَّهِ حَنِيفًا ولم يك من المشركين شاكرا لأنهم شاكرا لأنهم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط تقي وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن صالحي. ثم أوحينا إليك أن استبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن استبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين إنما دعى السبت على الذي نقتله فيه.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 يَوْمَ يَلْقَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِيمَا في كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ يُدْعَوْنَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فِي وَجَهِهِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاهِدْهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم, وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ واصبر وما صبوك إلا بالله وَاصْبِرْ وَلَا تَضَرُّكَ إلَّا بِالنَّارِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِ ضِيقًا مِمَّا يَمْكُونَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِ ضِيقًا مِمَّا لا يكون إن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون